معلش اللي ما اخذ يكون له نصيف في الدرس المخ لا تمد يدك يا طالب العلم لا يجمل هذا بطالب العلم فين كنا عندماء زمزم شاهينا كمان من ماء البحر وماء الابر والعيون والانهار ما ذكرناه ها؟ ذكرناه ايضا طيب ماما الابار والعيون ذكرناه اللي هو بئر بضاع طيب كده طيب قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى والحمام ويظهر أنه يقصد بالحمام ها هنا الحميم يعني الماء له المسخن الماء المسخن واضح ولا يقصد بقوله الحمام يعني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 الحميم. لأن ناسا لما رووا كراهه ابن عباس للحمام دخول الحمام فهموا من هذا كراهه الماء للحميم فجعلوا ذلك لازما جعلوا ذلك إيه لازما واضح وهنا لابد أن نذكر قاعدة أن لازم القول ليس به ليس بقول أنه لا إلزام بالمقالات حتى يلتزمها من أصحابها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 قال أن مستقر الرحمه يعني ذات الله ومن قال اجمعنا في مستقر رحمتك يابا طلب حلوله في ذات الله ومن طلب حلوله في ذات الله فهو مبتدع رايح فين الله يهديك رايح فين هل الرجل الذي دعا الله مجعله في مستقر رحمته يقصد في ذات الله ها هل ورد هذا على ذهنه انما يقصد مستقر رحمته الجنه الجنه مش مستقر رحمه ها هل هو يقصد حتى لو كان الله مجعلنا في السخر احمد هل هذا دعاء منه طلب حلول طبعا هو عمل ايه الزم بماذا اه بلازم الايه وهذا ليس إلزاما شرعي لا الزام بالمقالات حتى ايه يعني السيده عيشة لما يتلو تكلم ولا تتكلم الا بحق هل معنى هذا انها تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم الباطل لا, ها؟ لا طبعا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 يعني نقول أنه ثبت معارضه فدل على أن هذا الإيه؟ هذا الملزوم ليس به لازم إيه معارضه ان الصحابة استعملوا الماء الإيه؟ الماء الحميم صح بل ومما يدل على مشروعيته وأكدية المشروعية هو أن المسلمين لهم فيه حاجة في من لا يطيق ماذا الماء البارد فان الشرع لا يمنع شيئا لنا فيه حاجة وتعين فيه المصلحة تمام يبقى المعارض القول هذا وجه آخر ثالثا ثبت عن, ثبت عن عبد عمر وغيره من الصحابة بل دخلوا الحمام يبقى نقول وانما وجه الكراهه لما اثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه كره دخول الحمام فتاولوه فتاولوه على كراهه استعمال ماذا الماء الحميم قلت وهذا رد من وجوه انما كرهه ابن عباس للاسباب من الاطلاع على العورات نعم وكره لما كان في استعمال الحمام وفي الحمام من التنعم والترفل والصحابه كانوا يكرهون التنعم والترفل ويطلبون التمعدن والتخش ولذا قال خشوشن صلى الله عليه وسلم وكره ماذا ما يكون من التنعم واليه والترفل ثالثا أن ابن عباس انكر لما كان الحمام يجمع نسوه الكفر مع نسوه من الايمان لأنه هو اصلا اصل الناهي انكر على اهل الشام لان الحمامات ما كانت معروفه فين معروفة في اهل المدينه اهل المدينه ما كان عندهم ايه حمامات عامه اللي هي تجمع النساء والرجال معا الحمامات دي اصلا كمان بدأت تختفي في الزمن الايه هذا كانت موجوده في, في المناطق الشعبيه مشهوره جدا بالك ويمكن فيها قصه شهيره اللي هي المثل اللي يقول اختشوا ماتوا لان حماما تهدم على من على النساء فخرجت مجموعات من النسوه عراه كما ولدت فلما سئلنا عن هذا قلنا اللي اختشوا ايه مات فجعلوهم مثلا مضروبا فين؟ على قله اللي الحياء وان الحياء ليس مطلوبا في كل حال طبعا هناك ضلال وراء الامثال والامثال ليست دينا واضح يبقى ابن عباس انما انكره على اهل الشام لعله خاصه ما هي العله دخول نسوه الكفر ماذا ودي مساله لانه لا يجوز لنسوه الكفر ان يطلعنا على عورات نسوه الايه الإيمان والمؤمنات ومن هنا قالت آية الزينة أو لنسائهن فلما قال لنسائهن أخرج بهذا من أخرج بذلك الكافرات لانه لما عين فقال لنسائهن أخرج ماذا كما قلت لا يحضر الامتحان إلا الطلبة ليه الكتبة يبقى هذا اخراج غير الكتاب منين؟ من الحكم صحيح عندنا قاعده تقول التخصيص التنصيص تخصيص التنصيص ايه؟ تخصيص فهمت القاعده؟ يبقى اذا اجبنا عن الناهي الوالد او المأسور او المروي عن عبد الله بن عباس بعده ايه؟ اجوبه ها ان الناهي على مورد خاص وهو دخول نسوه الكفر مع نسوه ماذا؟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 وان يكره الشيء لماذا لغيره الفرق ما كره لذاته فلا يجوز ساعه من الزمان انما يبقى على اصل إيه؟ زي المشرك انما المشركون ايه نجس. هذا لو غسل بماء الثلج البحار والسماوات والارض فهو ماذا نجس. نجس صح لكن ما طرأت عليه النجاسه كالثوب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 فيجمع بقى بينما قال ابن عباس من الكراهه وما فعل الصحابه من دخول الحمام بان ابن عباس كرهاه على صفه ميه؟ مخصوصه هي الصفه التي تجمع ماذا اخلاط الناس ويطلعوا فيها على العورات ويكون دخوله بصوره لكن لو دخله الانسان كمثل مثلا دخلته عروس لجلوتها وزينتها لزوجها يبقى لا يدخل في باب لأن هذا ليس تناعما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 وما كان ليفعل الا لاباحه الايه الا لاباحه قويه ودي مساله مهمه جدا الا لاباحه قويه وباب مهم في من ابواب الترجيح باب مهم من أبواب الايه يعني مثلا لو تعارض قول احد مع زيد في مساله ميراث زي مسألة ميراث الخال ومن الصحابه من يورث الخال والخال رحم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 اتبع عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين لكن لا يأخذ المال ايه؟ كله ليه لأن الخال رحم وليس وارثا فورثه بعضهم من الصحابة لكن قول زيد ماذا لأن زيدا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 انه عرف عن ابن عمر ماذا شده التأسي وعظيم الورع فلو كان فيه اي منحه للكراهه ما كان ابن عمر ايه؟ تمام قلت ثانيا ولعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء وهذه نكره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 ولا شك ان الماء اولى منين من نجيبنا على هذا الاشكال قول ها هنا بقى في قاعده بتقول الدليل اذا تطرق اليه القواعد دي لازلت انصح ماذا الا إيه ألا تضيع يعني عندي ان القاعده ارجى منين من المساله واخر الدرس سائل كان عن القواعد وهكذا اعذرت او انظرت ومن انذر فقد ايه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 فلما كانت المقاله تحتمل فلا يجوز حملها على وجه دون ايه؟ وجه فصارت المقاله ايه يبقى احنا على قاعده الدليل اذا تطرق اليه ليه بطل به خلي بالك مش اي احتمال لان الجماعه العلمانيين متسلطون على الادله بليه؟ بهذا الباب يقول لك لا الدليل ده لا يجوز العمل به ليه لانه يحتمل الكذب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 وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى الى دليل وليس يصح في الاذهان ايه شيء اذا احتاج النهار الى ايه الى دليل هو ان الواحد نصف الاثنين دي محتاجة دليل ها لما تقول واحد بيقول لك الواحد نص في الاثنين ليه الدليل هي دي محتاجة دليل فبالتالي لما هي قالت كان اذا دخلت العشر العشر معهودة فيه معروفة أنها عشر رمضان الأواخر صحيح ولكن هو قال هذا من فرط جهله ومن جهل عشر رمضان الأخيرة جهل العلم كله صحيح ومن هنا لا تعتبر بالمقالات حتى تعتبر بمن بأصحابها يجالي واحد فمرة بيقول لي دا فلان بيقول كذا كذا يا ويقول لي له وانت مين صح كما حصل من ابن زيدون بيقول, لي بيقول له بيقول ابن عمار الشاعر بيقول له ألا نجلس انا وانت تمام كما يجلس الشعراء يعني كل واحد يقول بيت من الشعر والثاني فقال له انا ومن قال له انا وانت له ومن انت قال له أنا ابن عمار قال له ومن ابن عمار حسبت نفسك من الشعراء ها ومني ومن ابن عمارة تدخلت نفسك في عداد الشعراء عشان كده ايه فعزي القضية الدليل اذا تطرق اليه لايه الاحتمال بطل به لا يجوز ان تستأثر به لنفسك اتنين ان هذا الاحتمال ما كل احتمال نعتبر ايه به تمام ما كل احتمال نعتبر ايه به ثالثا لا اعتبار بالمقالات حتى ايه يعتبر بمن؟ بأصحابها وخائلها وكل واحد يقول ما بقولك لولا لولا الإسناد لقال لا من شاء ما إيه؟ ما شاء سموا لنا رجالكم مش كده؟ سموا لها الخاصة وإن الدين كما كان يقول الشيخ جميل رحمه الله كلا أم مباح بيفهم فين؟ يعني واحد بقيتها في القرنان يقول لك ان أعز المشايخ اللي بتكلمه في السياسة دون ماشي اتفقنا أنا مش حكلم في السياسة تكلمش في الدين أنت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 يعني السنان دي عندنا 12 تخصص طبي فيها 32 سنه اللي في بقك دول معمول لهم 12 تخصص طبي يعني 12 دكتور يشتغلوا على سنه واحد، ايمانا بالايه لكن كل الامه تفتي وجربها كده وانت راكب اتوبيس اسال كده في مره سؤال من اول الاسئله اللي بيسرق في الباب على الباب كله هيجاوبك فالشاهد من الكلام لا تأتبروا بالمقالات حتى تنظروا في من تأتبروا بأصحابها تمام؟ لما نرجع بقى إلى أثر عمرو بن عاص أخوكم قال إن هذا الدليل محتمل أن عمرا لم يفعل إما لضيق الوقت للوقت ضاق عليه صح؟ أو إما لأسباب أخرى عدم علم عمرو بجواز الحميم وعمر كان حديث إيه؟ إسلام شفت قلت لك تعتبر بمن بحال الصحابي هنا حديث عهد بماذا بإسلام واضح أو ثالثا لأسباب تتعلق بالحرب ذاتها لان ممكن يكون منعهم من إشعال النار في الليل عشان العدو لا يهتدي إلى ماذا قل ذلك يبحث الحرب صبغ لحعاب بماذا بالسواد شفت يبقى اعتبرنا بالحال التي كان فيها عمر اعتبرنا بحال عمرو نفسه اعتبرنا بالاحتمال الموجود وللجواب عن, وللجواب عن اثر عمرو رضي الله عنه فانه محتمل بان عمرا لم يعلم بماذا بجواز الحميم خاصة وقد كان الصحابة رضي الله عنهم على شدة الورع يعني لا يتكلف ما لا يعلم تمام زينا كده نعمل وتيجي تقول له لا يجوز لك والله ما كنت عارف طب بتعمل ليه اصلا ما انت مش عارف ما تعملش لما ايه فاساله اهل الذكر ان كنتم لكن احنا كده نعمل الاول وبعد كده نسال زي والله بيحصل في التليفون كتير يا شيخ هو كذا كذا يجوز يا ابني لا يجوز يقول له والله انا عملت بقى ومعلش يا عم معلش اعمل لك ايه انا طب انت بتفعل ليه انما يرد السؤال قبل الايه قبل الفعل لا بعد الفعل فعمر رضي الله عنه لم يتكلف ليهما ومنكر عليه وسلم طب ما عمر كان يتكلف الفعل لم يتكلف الفعل لأن الصحابة كانوا على شديد الورع لا يتكلفون ما لا ما لا يعلمون ثانيا وأنه يحتمل من جهات اخرى أن عمر لم يفعل لأن الماء لأنه كان في حرب ويقتضى تقتضى الحرب المدراء او المواراه من ان لا يشعل نارا او ان لا يوقد نارا لا يهتدى اليه لكي لا يهتدى الى مكان ثالثا ويحتمل ضيق الوقت ان الوقت قد ضاق عليه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 فقد الماء حكما او حقيقه يعني حقيقه ما هي مش موجوده حكما يعني موجوده لكن ما اقدرش استعملها اما لشده إيه؟ بروده او لشده حراره او لتضرر البدن واضح فضل اقر عمر على ماذا على التيمم ولكن لم يقره على ترك الحميم ما هو أماهم, أماهم أماهم لي لأن عمرا تيمم والمتيمم ماذا طاهور نعم ما ترك الغسل لماذا عمر ليس تغتركه لضيق الوقت إنما تركه لتدرر البدد بدليل نحتج عليه بالآية ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما فظهر أن عمرا تيمم ليس لضيق الوقت وانما تيمم لتضرر اليه البابل طيب قال ولا يكره المسخم بالشمس قلت خلافا للشافعي رحمه الله تعالى وقد نص على كراهته شرط ان يقصد تشميسه يعني ان يقصد تشميسه يبهنات هنا الى قاعده قلت وذلك لان المقاصد معتبره في اشياء لا تمنع الا إيه؟ على شرط القصد اضرب لك مثالا لو ان رجلا ترك خمرا فتخللت يعني ايه صارت خلا من غير قصد منه الخله هذه تباح ولا ما تباح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 عن صفته التي كان عليها فلو تحول الشيء يعني استحال الشيء بذاته حل ودي قاعده اسمها قاعده الايه الاستحاله ان الشيء حل بماذا استحال بذاته واضح طيب لما نرجع الى قاعده بقى المقاصد ايه معتبر فالامام الشافعي منعه على شرط ماذا القصد ان هو بالشمس تمام المساله دي عمليه اه عمليه لأن في نوع من السخانات الان موجود اسم سخان اليه الشمسي واضح قلت وقد استدل على كراهتي بحديثي عائشه وفيه يا حميراء لا تفعلي يا حميراء فانه يورث البرص هذا رواه الدرق اثني وقال غريب جدا اولا نقف هنا كنيت يا حميراء او لقب يا حميراء استغفر الله لقب يا هذا لم يثبت لم يثبت للسيده عائشه هذا لقب وكل الاحاديث تقريبا اللي فيها يا حميراء لا تثبت خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء هذا لا يثبت وطبعا ما قال الدعي الكذاب ان حميراء تصغير حماره تمام فهذا لا يعرفه اهل اللغه وحسب ما هو فيه الان فانه الان في بلاء متلاطم بحيث انه طريح فراشه لاقصر من سنه نعم الله تعالى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 غرس هذا بيعه غرس فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المسراه ان من, من اشترى مسراه فله ردها يعني له فسخ البيع ردها ومعها صاع من تمر الله الله طب لي صاع من تمر ثمنا للبن الذي إيه؟ اخذ ان كان هو ظالما لكن لا يظلم فين في لبن دبته الله الله على دينه الله الله ورضيت لكم الإسلام إيه؟ وإن كان الرجل ماذا ظالما لكن يثبت له حقه وإن كان إيه؟ فقال يردها عليه وصاع من إيه؟ من تم فالشاب قال لهم ما تقولون في المصراه قالوا فيها حديث أبي هرير قال أبو هرير ضعيف أبو هرير إيه؟ ضعيف الحديث قال الذهب فسقطت حيه من سقف المسجد تتبعه والناس يقولون توب الى الله توب الى الله فلما قال تبت الى الله قالوا فارتفعت الحيه ما راينا لها اثرا يقول الذهب هذه قصه اسندها ائمه يعني مش رواه ثقات اثبات لا ده روايه مين ائمه قصه اسندها ايه وذكر الذهبي في كتابه الشهير سير علام النبلاء عند ترجمة من أبي هرير عند ترجمة فاحذر فإن الصحابة منطقة, إيه؟ منطقة محرمة وأرض شوك واضح وأرض إيه؟ وهنا أنبه الطلب إلى دقيق الأدب أحيانا تجد في بعض الكتب ولك إيه؟ وإنما كان زيد من الصحابه مثلا عمرو من الصحابه زيد عمرو لا اسمي احدا وان كان فلان من الصحابه يجهل هذا اللفظ ثقيل الاولى ان يقول لا يعلم او لم تبلغه هذه السنه تمام او لم تبلغه فان هذا مما يجب من دقيق الادب مع من مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل من اصحابه ومن طعن على الصحابه فقد طعن على من على النبي عليه الصلاه والسلام ولذا كم كل قلت لكم شوف النصارى شوف صلاه النصارى عامله ازاي على انغام البيانو ولا تختم صلاه حتى يدخل كبيرهم بالصاجات عشان تتم الوصله هذه صلاه بالله عليك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 قال له يا رسول الله أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير فماذا تقول شوف حتى السكت أبو هريره قال خذ علم رضي الله عنه فتأم فلا يثبت هذا اللقب للسيدة عائشة والأحاديث التي فيها حميراء غير ثبت وتصغير حميراء تصغير حمراء لأن السيدة عائشة كانت بيضاء مشروبة به بحمرة إشارة إلى جمالها ولذا كان السيدة سيدنا عمر يقول للحفصة دعي عنك عائشة فإنها أوسم أوسم منك ولا يخدعنك من جارتك أنها أوسم ونعتبر أن السيدة عائشة كانت هدية ربانية للنبي لماذا سلوى لقلبه ومسح على أحزانه صحيح وظهر جميل فيه في في اخريات عمره يتنسم منها إيه؟ روائح العبير صلى الله عليه وسلم وقد خرجت من بيته وهي تحفظ تروي لنا الفين وإيه؟ وخمسمائة, وخمسمائه حديث رضي الله عنه تمام طيب يبقى هذا الدليل الشافعي ماشي احنا احيانا بنخرج وطالما اننا نخرج من علم الى علم فلا, فلا بس. صحيح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 لشده بياضها وقد كان بياضها مشروبا بحمى قال لا تفعلي فانه يورث البرص هذا دليل الشافعيه على اليه على المنى تمام قلت وجوابه ان الحديث لا يثبت ولا حجه بضعيف فانه من روايه خالد ابن اسماعيل المخزومي قال ابن عدي كان يضع الحديث على الثقات وقال فيه ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال وخلي بالك ده ابن حبان لما يضعفه يبقى ايه يبقى هذا الرجل لا تصلح له ايه رواية لأن ابن حبان معروف في ماذا بالتساهل في التعديد والتوثيق فمن ضعف ابن حبان بهذا رجله يعني لا يصلح لرواية البت وإن كان ابن عدي قد عرف عنه الشدة واضح طيب قلت وأما الثاني في الإثنات فعمر ابن الأعتم الأعتم بالسين وهو منكر الحديث وهنا طلبه العلم اقول يعني ايه منكر الحديث يعني ايه متروك الحديث اصل كلمه متروك من التريكه تريكه هي قشره البيض بعد خروج الفرخ منها قشرة البيضه بعد خروج الفرخ منها فتسمى التريكة لانها لا ينتفع لا ينتفع بها فالمطروق هو الذي لا ينتفع به بحال والمطروق هذا ياتي في رتبه الضعف بعد, المع... بعد الوضاع يعني الوضاع اللي هو بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وبيضع الاحاديث بعده المطروق قال المطروق هو الذي اسر عنه الكذب في كلام الناس لكن لم يؤسر عنه الكذب فين؟ في الروايه والحديث ولكن طبعا من كذب مره ها يكذب بالمرة ومن كذب علينا فعقوبته أن يرد عليه ماذا صدق يعني شوف ده لو صدق يرد عليه صدق بما ايه؟ والمثل العربي كيف آمنوا كواديع صار وفأسك كيف آمنوا, آمنوا كواديع صار فهذا هو المطروك يكذب في كلام الناس لغير أنه لم يؤثر عنه كذب في الرواية فاسمه مطروك والحديث والمتروك عند بعضهم هو ما اجمعوا على تركه يعني لم يوثقه أحد احد ما اجمعوا على إيه؟ يبقى المتروك ما اجمعوا على تركه او الذي يكذب فين في كلام من في كلام الناس ولم يؤثر عنه الكذب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم اعذرونا الله في الهاتف ده مش بتاعي وانا مش عارف له إيه؟ يعني صرفه وهذا خير الجهل فالشاهد ان هو او اما المتروك ما اجمع عليه على تركه او يكذب في كلام اليه الناس واما الحديث المتروك لا انا اتكلم عن الحديث المتروك متروكه ما واحد بهم فرد واجمع لتركه فهو كرد او يعني ايه فهو كرد فهو رد المتروك هو الذي يرويه رجل هذا الرجل أجمع عليه عضاش ملوش مخارج إله أما منكر الحديث هو الذي يكسر من مخالفة له الثقات وهو في نفسه ضعيف يعني ضعيف وأكثر من مخالفة له ده اسمه منكر الحديث فالراوي الثاني عمرو بن الأعسم منكر يبا هذا الحديث لا يصح البتة لأنه من متروك مطروك وإيه؟ ومنقر واضح يبا إذن الدليل بتاعهم لا يثبت أنه حديثه وأما ما استدل به على الكراهه فهو قول أهل الطب بأن الماء المشمس يمنع لضرره على البدن وما يورث من الأمراض والاسقام هنا مسألة هل قول أهل الطب ملزم؟ دي المسألة دي مهمة جدا عارف ليه؟ لأن الذين يحرمون الختان ناس الناس يحرمونه بماذا؟ بالطب واضح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 الطب ليس علم جذب لأنه علم بدليل تستعمل دواء وبعد أسبوع يقول لك لا لا لا الدواء ده بيسبب سرطان وفعلا فالطب كل يوم يغير جلدة فالطب ليس علم جذب بل حقيقة الطب ما تقول القاعدة الإنجليزية من استعمل ادويه الألف شفي في أسبوع ومن لم يستعملها شفي في سبعة أيام ودي قاعده انجليزيه تقول هذا وبها تعرف حقيقة الطب ولذا قال لا تقول فلان الطبيب إن الله هو زل سيدنا ابراهيم وقال وإذا طب دي تبديج ضمير الفصل هنا فهو يشفين لان ضمير الفصل في اللغة العربية يفيد الحصر والتأكيد ضمير الفصل في اللغة العربية يفيد الحصر وليه أن غيره لا لا يشفي ومن هنا لا تقول فلان الطبيب الاحسن ان انت دكتور كلمة دارجه او تقول كما يقول العامه ايه حكيم يا اخي العامه عندهم حكمه ما احوج الخواص إليه تامل فنقول ان الطب ليس علم جزم انما هو علم ايه اجتهادي ولذا اشوف الطب كما يقول الشيخ جميل غازي قال على المنبر والدواء والدواء الكيماوي إذا عالج مرضا خلف أمراضا كنت أنا اقول بعده ولا ينبئك مثل مريض لأن الشيخ جميل غازي قصة في المرض طويله جدا وحسب أن أروي كلمة منه واحدة في المرض ما كان بيخطف في سورة البلد قال ومنه اشتق الكبد وما أدراك ما مرض الكبد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 فبالتالي إنهما هو علم ليس علم جذب ثم هو علم ماذا علم مختلف عليه فبالتالي لا يمكن أن يعول على الطب قد يستأنس به ولكن لا يصح أن يكون دليلا مستقلا يعني يستأنس به لما نيجي مثلا في فتوى زي الأم التي حملت وثلاثة من الأطباء قالوا بأن حملها إيه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 ان الماء طهور لا ينجس شيء فضلا عن الحاجه حاجه الناس الى المشمس له، دفعا للتضرر بالماء الماء البارد وقد جرى عليه عمل المسلمين فمن أين المنع؟ خل بالك فيما قلت الآن عشان فيه فوائد ممجد منها جريان عمل إيه؟ أخوانا خل بلكم تخطئة عمل الأمة ده أمر صعب يعني لعلي أضرب مثالا بالزبائح المستوردة كوني أنا شخصيا لا أكل هذه مسألة لكن احرمها على الناس تلك إيه؟ وقد صارت طعاما غالبا لمن؟ للناس والذي حرمها ما حرمها بغير يقول لك مرة جت ارساليه سمك مكتوب عليها مسبوعه تقول الروايه دي جت يقول لك الناس بتقول يا اخي ان نحرم على المسلمين طعاما غالبا لروايه لا نعلم مصدرا لها ها وهل دي حصلت مره هل معنى هذا انها تكون بالمره خطا اداري وارد صح ولا لا خطا اداري ايه قال ان أنا سهوت في صلاه مره تقول انا ما صليش والراجل ده ده بيسرح في الصلاه على طول لا تعطيني قاعده ليه لروايه ثانيا بعض الناس يقول لك البلاد دي لا تذبحوا البلاد جبت الكلام ده منين نايم بغي ولا تشكك في هذا لا يحرم على المسلمين طعام بالايه بالشك لان الطعام ده صار ايه غالبا اما تحرم على نفسك فهذا ايه شان انا شخصيا لا اكل الكوسه حد بيحب الكوسه ها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب فهل بقى احرمها على الناس لا ولا يحرم شيء بمجرد الشك وليقول يقول لك بعض الاخوه ان الاصل في الذبائح الحرمه نعم متى يرد هذا الاصل اذا حصل نزاع في الحل نردها الى ماذا ومش اي نزاع ما تجيبليش روايه تالفه وتحدث بها ايه نزاعا لازم الروايه تكون ايه لذلك حدثني بعض المستوردين انه الان بيأتي باستوانات مسجلة عليها ماذا عملية الزفح والعالم الغربي شان تفهم حقيقتهم المسألة عنده مش مسألة ميتة والزفح والكلام ده كلام ده كله مش في بال العالم الغربي دينه هو ايه اهو اميب بخلف عزب بلالا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 هيعملوا بالقاتل بالخات اللي في اليمن لكن لكن ليبيا فيها الايه فندخل صح ونضرب ولا ايه الفرق بين القذافي وبين ماذا وبين علي عبد الله صالح 32 سنه 42 سنه صحيح يبقى القضيه ان دين الغربي البترول دين الغربي المان فلا ينبغي أن نحرم تعامل بمجرد الشك وخاصة هذا عمل مين عمل الأمة جرى بي عمل فهنا الأمة بتستعمل الماء المسخم فلا يمنع لمجرد ماذا لمجرد حديث ضعيف أو شبه عند من عند الأطباء تمام دي الفائدة الأولى اللي هي الاعتبار بذلك الإمام الترمزي يقول لك وعليه العمل قضية وعليه العمل الموجودة عند الإمام الترمزي إن أحد الأسباب الإمام ترميز يقول لك عليه العمل يعني حديث أفرادكم زيد حديث لا يثبت في ضعف لكن جرى عمل الأمة والفقهاء صحيح وعلماء الفروض على تقديم قول من يبقى نعمل ولا ما نعمل نعمل واضح فدي مسألة مهمة النقطة الثانية أملك عنه أنت عندك شيء يا طيب أنت عندك شيء تريد أن تقوله طب ما قال اذكره لم يحرمه تمام؟ <تصفيق> فالحديث حج عليك <تصفيق> انت قلت بما هو حج عليك وثانيا ان هناك بعثات تسافر لماذا لهذه الزبائح والبعثات تشهد على ماذا على زبحها وتشهد على التسمية عليها فلا ينبغي ان نكذب بخبر هذه البعثات ولا نشكك فيها لذي طعم غالب على المسلمين هاتي يا اسامه الكلام طيب تسمي انت فتسمي طيب ثانيا عندنا قاعده شرعيه وهي ان قلت ان المسلمين لهم حاجه في هذا الماء في هذا الماء المشمس صحيح فلو كان مكروها فالقاعده تقول بان المكروه يرتفع للايه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 خاصه وهذا التفسير الرائع تفسير الشيخ لا حبيس الاشرطه فهذا ما ازف لك من البشرى وقد خرج تقريبا قبل ستة اشهر او سبعة اشهر ثم بفضل الله عز وجل تزوج سائلا الله عز وجل ان يرزقه محمدا ابن جميل غازي الثاني ليكون ماذا وريث جده على العلم وشبيه جده على الدعوة أو في الدعوة إلى الله عز وجل حاضر يا أسامة ذكرتنا بساعة مرت ساعة كاملة طيب فين كنا قلنا ان المكروه يزول ليه ولا يحرم على الأمة شيء لها فيه فيه حاجة يبقى تبين لك ان الماء ليه المشمس لا إيه لا يكره أبشر تقل الى الحصة الثالثة والأخيرة <تصفيق>